استو... استو استو اقيموا صفوفكم واعتدلوا الله, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغ... قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذاب شريف ولم يقتلو وكان بين ذلك قوما والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون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 سَنَتْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا اللهُ أكرم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 لله ونور كرمنا والذي يُجزون الغرفة بما صبروا ويُلقىون فيها تحيرت وسلاما خالدين فيها حسنات مستقروا ومقام خالدين فيها حسنات مستقروا ومقام